الدنيا ومتعنا اللهم باسماءنا وابنصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله وارثا منا واجعله ثورنا على من ظلمنا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 ونفث كرب المكروبين وطيب الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين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 فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم تقبل منا اللهم اتقبل منا اللهم اتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إننا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك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 وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد سالم ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته